علم الشريعه تاج عز لابسه يشد به ألقا سعدا وجلانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وصلنا في درس علوم القرآن إلى فصل نزول القرآن وقلنا قبل ذلك إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين فقرأ وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزرين والقرآن الكريم انزله الله تبارك وتعالى نزولا اجماليا إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما ورد في عدة آثار ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو التنزيل المذكور في قول الله سبحانه وتعالى انا أنزلناه في ليلة القدر وكذلك المذكور في قول الله سبحانه انا أنزلناه في ليلة مباركة قال ونزول جبريل عليه السلام بالقرآن أو بالوحي في غار حراء مؤذن ببداية النبوة التي خص الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة فإنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا رسول بعده عليه الصلاة والسلام فنزوله جبريل عليه السلام بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن ببداية نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وللتذكرة قلنا قبل ذلك إن القرآن الكريم له إنزالة ثلاثة الإنزال الأول أنزله الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ في وقت وبطريقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى في لوح محفوظ وقال الله سبحانه وتعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون والنزول الثاني وإنزال القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر قام ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم بعد ذلك الإنزال الثالث وهو الإنزال المفرق المنجم على النبي صلى الله عليه وسلم طول مدة الرسالة المحمدية ومن العلماء من يقول إن مدة هذا الإنزال هي ثلاث وعشرون سنة ومنهم من يقول مدته عشرون سنة والذي يظهر والله أعلم أن هذا في الحقيقة قول واحد فالذي يرى أن مدة الإنزال ثلاثة أن مدة الإنزال ثلاثة وعشرون سنة يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه بطريق الرؤية ستة أشهر ونزل عليه جبريل عليه السلام بالقرآن ثم بعد ذلك فتر الوحي لمدة سنتين ونصف فيكون المجموع ثلاث سنين ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الثلاث بمكة عشر سنين فصار المجموع ثلاثة عشر سنة ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فمكث في المدينة عشر سنين الذي يقول إن مدة الرسالة المحمدية ومدة إنزال القرآن منجم على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثة وعشرون سنة يحسب هذه المدة ستة أشهر مع مدة فترة الوحي والذي يقول ان المدة عشرون سنة فقط فهو يحذف هذه الثلاث سنين ولا يحتسبها فصار القول قولا واحدا في النهاية من يقول 23 ومن يقول 20 وكان لنزول القرآن الكريم منجما على النبي صلى الله عليه وسلم فوائد عظيمة منها منها وهو الأعظم والأكبر والذي يعني يدور عليه كثير من آيات القرآن الكريم تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قبل فوائد, قبل فوائد تنجيم القرآن يذكر بعض العلماء فوائد لإنزال القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ومن هذه الفوائد تعظيم شأن القرآن الكريم وتفخيم أمره فلا شك أنه إذا نزل مرة واحدة فهذا يكون لعظمته وعلو قدره ومكانته كما جاء في بعض الاثار أن الله لما أنزل سورة الأنعام أنزل معها سبعين ألف ملك يزفونها وكذلك من فوائد إنزاله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا تعظيم شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وتشريفه وتفضيله وكذلك تكريم أمة النبي صلى الله عليه وسلم وتعريف الملائكة بفضلها ومكانتها وكذلك إعلام أهل السماوات من الملائكة أن هذا آخر الكتب المنزل على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وكذلك إعلام الملائكة بأن الله تبارك وتعالى هو عالم الغيب وهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن ففي القرآن ذكر لأمثلة كثيرة لم تكن قد حدثت بعد ومنها بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهذه بعض الفوائد لإنزاله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم بعد ذلك فوائد تنجيم القرآن وتفريقه على النبي صلى الله عليه وسلم طول المدة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وأكبر الفوائد وأعظمها هو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لقومه وجاءهم على عكس ما كانوا يعملون فأتاهم بما لا يعرفوا ونهاهم عن عبادة الأصنام والأوثان وأمرهم بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى فكان من جراء ذلك أن كذبا وأوذي وعودي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تصدى لهذه المهمة فكان اصلب منهم وأقوى وأحكم منهم وأهدى صلى الله عليه وسلم وكذلك وكذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا بشرا كما قال الله تعالى في كتابه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وقال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعل الله سبحانه وتعالى عباده وأنبياءه من المرسلين يتزوجون ويولد لهم. فقال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وزرية. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ولكن بعض الناس أبى وكذب بهؤلاء البشر وأرادوا ملائكة يوحى الله تبارك وتعالى إليه من أجل ذلك كذب نوح عليه السلام فقال قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فيثبت الله قلب نبيه صلى الله عليه وسلم بالبيان أنه لا بد من أن يكون الرسول رجلا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا فقال الله سبحانه ولو جعلناه ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك فيريدون فيريدون من الله تبارك وتعالى إرسال الرسول من الملائكة فقال الله سبحانه تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك ازواجا تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا وكان الله تبارك وتعالى دائما وأبدا يثبت وقلب صلى الله عليه وسلم ولهذا الطريق عدة مسالك منها اخباره أن ما جرى له من الأذى والتكذيب قد جرى للأنبياء السابقين قال الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى أتهم نصرنا وقال سبحانه فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير ومنها أمره سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ومنها نهيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن والضيق واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وقال سبحانه ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون وقال سبحانه فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ومنها إخباره صلى الله عليه وسلم أن الله يعصمه وأن الله يحميه وأنه سبحانه وتعالى حافظه قال سبحانه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وحينما نزلت هذه الآية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بأن الله عاصمه فكان لهم من الحرس يحرسونه، فأمرهم أن يخلوا بينه لأن الله تبارك وتعالى سيعصمه اجتمعت عليه صنا قريش وتكالبوا وتآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فحفظه الله تبارك وتعالى ومنعه والله يعصمك من الناس ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء فيقول له ابو بكر رضي الله عنه لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا فقال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وحفظه الله تبارك وتعالى ومنعه والله يعصمك من الناس ولما بلغه سراقة ابن مالك ليريد أن يحصل الجائزة ويفوز بهذه العطية التي جعلتها قريش لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه الله سبحانه وتعالى ومنعه والله يعصمك من الناس وتضع له المرأة اليهودية السم في الشاه فيموت صاحبه صلى الله عليه وسلم وينجيه الله ويحفظه ويمنعه والله يعصمك من الناس ويحاول اليهود قتل النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الحجر فوق رأسه صلى الله عليه وسلم من فوق جدار كان يجلس النبي تحته فحفظه الله تعالى ومنعه والله يعصمك من الناس ويأتيه رجل وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه فيأخذ الرجل هذا السيف ويضعه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله فيقع السيف من يد الرجل ويحفظه الله تبارك وتعالى ويمنعه والله يعصمك من الناس ومنها تبشيره صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين وأن الله رافع ذكره ومخلد أثره صلى الله عليه وسلم كتب الله لأغلبننا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقال سبحانه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال سبحانه ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون وقال سبحانه إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ومن فوائد إنزاله منجما على النبي صلى الله عليه وسلم تيسيره وحفظه وتيسير فهمه حتى لا يكون جملة واحدة فنسوله مفرق لا شك أن هذا مما يسهل ويسر حفظه وفهمه ومن فوائد إنزاله منجزما على النبي صلى الله عليه وسلم مسايرة الحوادث ولها عدة مسالك منها الإجابة على ما يطرأ من الأسئلة كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وعن فتية فقدوا في أول الزمان وعن رجل بلغ مشرق الأرض ومغربها وكان كل ذلك ليس خبره عند النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله قرآنا يتلى يجاوب على هذه الأسئلة وكذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة قال تعالى يسألونك عن الأهلة، وقال سبحانه يسألونك ماذا ينفقون، وقال سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وقال سبحانه يسألونك عن الخمر والميسر وقال سبحانه ويسألونك عن اليتامى إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك من هذه المسالك في مسلك أو في بيان الإجابة على الأسئلة مجارات الأقضية والوقائع. التي كانت تحدث في عهده صلى الله عليه وسلم كما وقع في خبر خولة بنت سعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فأتت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتتهم عائشة رضي الله عنها ويخوض المنافقون بالافكي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 فوق صوت النبي قال أن الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخشى على نفسي أن يكون من أهل النار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فما رأى ذلك قام فلما قام, قام من قام من القوم فقعد ثلاثة وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس فنزل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين الحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق ومنها كشف حال المنافقين وهدك استارهم وبيان صفاتهم حتى يحذر منهم الناس إلى قيام الساعة ومنها ما ذكر الله تعالى من صفاتهم في سورة التوبة التي تسمى بالفضحة قال سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة قال التوبة هي الفضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها ومن فوائد تنجيمه التدرج في التشريع وتربية الأمة كما أخبر الله تعالى في كتابه في أول ما نزل في الخمر فقال سبحانه ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ثم قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ثم قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ثم قال سبحانه وتعالى محرما اياها تحريما فاصلا يا ايها الذين امنوا ان الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وهناك بعض الفوائد، ولكن يعني نكتفي بهذه المذكورة. بعد ذلك بيان أول ما نزل من القرآن، والذي يظهر والله أعلم أن أول ما نزل من القرآن هو الآيات.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 ثم يرجع إلى خديجه فيتزود المثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال له قرأ قال ما أنا بقارئ يعني لا أستطيع القراءة ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ قلت ما أنا بقارئ لا أستطيع القراءة فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده وكان ما تعلمون من خبر خديجة رضي الله عنها إذ أخذته إلى ورقة ابن نوفل فأخبر ورقة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام وهذا القول هو أقوى الأقوال وأصحها وأرجحها وهناك قول ثاني يقول إن أولا ما نزل من القرآن هو سوره المدثر واستنادا الى بعض الاحاديث المنسوبه الى سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحملت هذه الادله على ان قول جابر بن عبد الله ان اول ما نزل سوره المدثر هذه على أساس انها اول سوره كاملة تنزل اول سوره كامله تنزل قال في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله قال يا أيها المدسر فقلت أو يقرأ قال جابر أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزل نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي عن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل عليه السلام فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجك فقلت دسروني فدسروني فصبوا علي الماء فانزل الله عز وجل يا أيها المدسر قم فأنزر وربك فكبر وثيابك فطهر قد أجيب على هذا الحديث بعدة أجوبة منها أن المراد أول صورة نزلت بعد فترة الوحي بعد أن انقطع جبريل في النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد لهذا قول جابر في رواية أخرى سماءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحش الجواب الثاني أن الأولية هنا أولية مختصة بالرسالة فيكون أول ما نزل في النبوة صدر صورة العلق وأول ما نزل في الرسالة صورة المدسر وقيل إن أول صورة كاملة نزلت هي صورة المدشر وهذا لا يخالف من كون أول ما نزل من القرآن على الإطلاق هو صدر صورة العلق وبالنسبة إذن الأقوى والأرجح أن أول ما نزل من القرآن على الإطلاق هو صدر سورة العلق وأما عن آخر ما نزل من القرآن فهناك اثار كثيرة وأقوال متعددة جاءت عن الصحابة وعن غيرهم من العلماء ومجموعها, ومجموعها أن منهم من قال ان آخر آية نزلت يسورة الدين يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ومنهم من قال إن آخر آية نزلت آية الربا وأحلى الله البيع وحرم الربا ومنهم من قال إن آخر آية نزلت هي قول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وهذا في الحقيقة مآله إلى قول واحد لأن هذه الآيات الثلاثه هي في سياق واحد تأتي متتابعة متواليه في خواتيم سورة البقرة، فلعل كل أحد منهم حدث بما سمع، ولا ينافي، ولا ينافي أن تكون هذا يعني هذا الموطن من سورة البقرة نزل مرة واحدة في آيات متتابعة، فمنهم من قال إن آخر آية نزل سورة آية الربا ومنهم من قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ومنهم من قال آية الدين وهذا في الحقيقة يرجع إلى قول واحد لأن هذه الآيات متتابعة متتالية في القرآن الكريم ومنهم من يقول إن آخر آية نزلت هي, قولي هي قول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وأجيب بأن هذا لأن هذه آخر آية نزلت في صورة التوبة ومن العلماء من قال إن آخر آية نزلت قوله سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يبتيكم في الكلالة وأجيب أن الاخريه هنا مقصود آخر آية نزلت متعلقة بالموارث إذن لعل الأقرب والأصح أن الآيات آخر آيات نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى الآيات الأخيرة في سورة البقرة آية الربا وبعدها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وبعدها آية الد المسألة التي بعد ذلك نزول القرآن بما كان يقول به بعض الصحابة جاء في بعض الأحاديث ان عمر رضي الله عنه وافق ربه أو وافقه ربه سبحانه وتعالى في بعض الآيات قال ومنها ما أخرجه البخاري وغيره عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم المصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى فقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه في الغيرة فقلت لهن عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا فنزلت كذلك وهذا, وهذا المبحث وكان سببا في ارتداد بعض من كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مدخل في الشبهة التي قيلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ القرآن من غيره وهذا لا شك من الجهاله ومن الحمق والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يأخذ القرآن عن جبريل عليه الصلاة عليه السلام الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل القرآن على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكذب الله تعالى هذه الشبهة فقال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وكذلك كانت هناك بعض الايات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم تفسيرها منها ما ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما نزل قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر كان عمر رضي الله عنه يتساءل أي جمع هذا فلما كان فلما كان يوم بدر أولها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في غزوة بدر ومنها كذلك ما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد فالسورة مكية ولم يعلم تأويلها إلا لما أحلها له الله تبارك وتعالى ساعة من نهار يوم فتح مكة جاء في الحديث أن, الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لي مكة ساعة من نهار ومنها ما تأخر ومنها ما تأخر إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم سببه أو, تقد أو تقد تقدم حكمه منها قوله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية سنين فهذه الآية تتكلم عن الهجرة وإن كانت قد نزلت لما تخلف بعض الصحابة عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أن نزلت بعد حوالي ثمان سنين من الهجرة وكذلك في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فالآية مدنية مع أن الوضوء كان قد فرض في مكة مع الصلاة ومنها آية الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نوري للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وكانت الجمعة قد فرضت في مكة كذلك من القرآن ما نزل جملة واحدة ومنهما نزل مفرقا فقد جاء في الأثر أن الله تبارك وتعالى لما أنزل سورة الأنعام أنزلها جملة واحدة ونزل معها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح يجفونها ومن السور الكاملة التي نزلت سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة الكوثر وسورة المسجد وسورة البيان وسورة النصر والمعوذات ومن السور التي نزلت مفرقة سورة العلق وسورة الضحى وقد نزلت سورة المرسلات جملة واحدة عن ابن عبّوس، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفا وكذلك فإن من القرآن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل على غيره من الأنبياء ومنهم اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. فمما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة وآية الكرسي خاتمة سورة البقرة جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس اتى النبي صلى الله عليه و... أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك فقال أبشر بنورين قد اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحت الكتاب خواتم سورة البقرة وعن ابن عباس قال السبع الطوال لم يعطهن أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم منهما نزل على النبي وعلى غيره من الأنبياء عن ابن عباس قال لما نزل سبع اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم كلها في صحف إبراهيم وموسى ولما نزلت والنجم إذا هوى إلى أم قال سبحانه وإبراهيم الذي وفى قال وفى لا تزر وزرة وزر أخرى إلى قوله هذا نذير من النذر الأولى فقد وردت أنها جاءت في صحف إبراهيم وموسى وبهذا يكون الكلام عن نزول القرآن الكريم بشيء من التفصيل والبيان قد تم وإن شاء الله عز وجل في المرة القادمة نأخذ العالي والنازل من الأسانيد ونزول القرآن على سبعة أحرف والقراءات والقراء وغير ذلك من المباحث التي تتعلق بجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد أبي بكر وفي عهد عثمان نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام شرفا كعز أن يذكر الرحمن